بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني والخمسون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في تفسير سورة الشعراء قال رحمه الله في قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر بلا بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها وبفتح تاء التأنيث في الوصل مثل طلحة وكذلك رسم في جميع المصاحف وقرأ الباقونة بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث. وحمزة على أصله يقف على الساكن قبل الهمز وورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحمزة له النقل إذا وقف, إذا وقف بخلاف عنه فأيك اسم نكرة لشجر كثير ملتف ثم دخله التعريف فصار الأيك وليك أيضا غير مصروف لتعريفه وتانيثه اسم علم لبلد أو شجر وتقدم ذكر الأيكة و في سورة الأعراف فمن قرأ الأيك أراد الشجر ومن قرأ ليك أراد البلد كما تقول في من صرف ثمود كما تقول في من صرف ثمود أراد الأب ومن لم يصرف أراد القبيلة قال وكذلك اختلافهم في سورة في صاد وأجمعوا على الألف واللام وجر التاء في الحجر وقاف لإجماع المصاحف على ذلك يقصد فيه الأيكة <تصفيق> إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإنما لم يقل في شعيب أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب وإنما أرسل إليهم بعد مدين وكان من أصحاب مدين فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا في سورتين الأعراف وهود وهذا وجه فيه في هذه المسألة في قضية التفريق بين أصحاب الأيكة ومدين قالوا في الحديث وقيل غير ذلك قالوا في الحديث إن شعيبا أخى مدين أرسل إلى أصحاب مدين وإلى أصحاب الأيكال غير مرفوع إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وإنما كانت دعوات الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بتقوى طعف والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة وكان أصحاب الأيكة يطففون فقال أوف الكيلة أتموه ولا تكونوا من المخسرين الناقصين لحقوق الناس وزنوا بالقصطاص المستقيم بميزان العدل قرأ حمزة والكسائي وخلفوا حفص عن عاصم بالقصطاص بكسر القف والبقونة بضمها ولا تبخصوا الناس أشياءهم لا تنقصوا شيئا من حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسرين بالقتل وقطع الطريق واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يعني الأمم المتقدمين والجبلة الخلق يقال جبلة أي خلق قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا قال تقدم تفسير نظيره وأتوا بالو... يقول وأتوا بالواوي في هذا الموضع غير موضع ثمود وأتوا بالواوي للدلالة على أنه جامع بين وصفين مناسب آفئين للرسالة مبالغة في تكذيبك وإن ظنك لمن الكاذبين في دعوات فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قرأ حفصا عن عاصم كسفا بفتح السين أي قطعا وقرأ الباقون بالإسكان كسفا أي قطعة واختلافهم في الهمزتين من السماء إن كاختلافهم فيهما من قوله على البغاء إن في سورة النور قال ربي أعلم بما تعملون فهو مجازيكم بأعمالكم قرأ نافع أبو جعفر وابن كثير وابو عمرو ربيه بفتح الياء والباقون بإسكانها فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه أصابهم حر شديد وكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أشد حرا فخرجوا فجاءتهم سحابة فدخلوا تحتها يستظلون فامطرت عليهم نارا فاحترقوا إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذا آخر القصص السبع المذكورة تسليئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدينا للمكذبين به وكرر في هذه القصة ما كرره في غيرها تقريرا لمعانيها في الصدور ليكون أبلغا في الوعظ والزجر وإنه أي القرآن المنزل لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين قال هو جبريل عليه السلام لأنه أمين على الوحي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهو بكر عاصم نزل بتشجيد الزي ونصب الروح الأمين نزل به الروح الأمينة مفعولا الفاعل الله تعالى أي نزل الله به جبريل عليه السلام لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين وقرأ الباقون بالتخفيف ورفعهما الفاعل الروح الأمين, الأمين على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وعيته لتكون من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس بلسان قريش يفهم ما فيه. المعنى لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان. وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. هنا في التفسير اعتبرنا بلسان متعلقه بمنذرين يعني لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من منذرين بهذا اللسان. وعيّنهم. وإنه أي ذكر إنزال القرآن لا في زبور الأولين لا في كتب الأنبياء قبلك. أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل على صحة القرآن ونبوات محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. واضح إن هي يعني هو هي الأصل أن أو لم يكن لهم آية من غير جملة أن يعلمه. أو لم يكن لهم آية. على صحة القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني تتمت الجملة هنا ليس هذا محلها أن يعلمه علماء بني إسرائيل قرأ ابن عامر تكن بالتائع على التأنيف آية بالرفع جعل الآية تسمن وخبره أن علمه وقرأ الباقون يكن بالتذكير آية بالنصب وجعل الآية خبر يكن معناه أو لم يكن لهؤلاء المتكبرين علماء لم يكن لهؤلاء المتكبرين علماء بني إسرائيل آية أي علامة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يخبرون بوجوده في كتبهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه وهم بنيامين وثعلبة وأسد وأسيد وكان إخبارهم آية على صدقه قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الزمان زمانه وإن نجد في التوراة نعته وصفته ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين جمع أعجم وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب والعجمي المنسوب للعجم وإن كان فصيحا هذا الفرق يقصد بين العجمي والأعجمي الأعجمي أو الأعجم وهنا ذكر للأعجمين جمع أعجم يعني فيها كلام يذكر فيه الأعجمين الأعجميين ونحو ذلك هل ممكن تكون جمع أعجمي تكون جمع أعجمي مع التخفيف يعني ولو يقوله معنى الآية ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأه عليهم بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين وقالوا ما نفقه قولك هذا تبع لما سبق يعني كالمفترض يلحق بما سبق كذلك سلكناه اي أدخلنا الشك والشرك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قال بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم عند الموت فيأتيهم فيأخذهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا فيقول هل نحن منظرون مؤخرون لنؤمن ونصدق يتمنون الرجعة يقول ولما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب فنزل قوله تعالى أفب عذابنا يستعجلون فيقولون فأمطر علينا حجارة فأتنا بما تعيدنا ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغني مع نزول العذب بعدها ووقوع النقمة وذلك في قوله أفرأيت إما اتعناهم سنين كثيرة في الدنيا يعني الكفار مكة ولم نهلكهم تقدم اختلاف القراء في أرأيت في سورة الفرقان عن تسير قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواء ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول بنعيم الدنيا في دفع العذاب عنهم وما هلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ذكرى محلها نصب أي ينذرونهم تذكرة وقيل رفع أي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين ألقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وما ينبغي لهم أن يتنزلوا بالقرآن وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع أي عن استراقه من السماء لمعزولون أي محجوبون بالشهب مرجومون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين قال ابن عباس يحذر, يحذر به غيره يقول انت اكرم الخلق علي ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك وانذر عشيرتك الأقربين فجمع صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد واخفض جناحك ألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم فإن الفاسق والمنافق لا يخفض له, ج... لا يخفض له الجناح فإن عصوك إيخالفوك فقل إني بريء مما تعملون من الكف والمعاصي وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء قرأ نافعنا أبو جعفر بن عامر فتوكل بالفائد عطفا على فقل قبلها وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام وقرأ الباقون بالواوي وتوكل وكذلك هو في مصاحفهم الذي يراك حين تقوم للتهجد وتقلبك أي ويرى تقلبك معطفة على الكاف في الساجدين أي تصفح أحوال المتهجدين من أصحابك وهذا وجه في معنى تقلبك في الساجدين تصفح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تصفحه لأحوال المتهجدين من أصحابه قالوا عن ابن عباس قال هذا وجه آخر من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا فيكون السجدون أباء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك إن هو السميع العليم قال إن هو السميع لما تقول العليم بما تنويه ولما قال المشكون إن الشيطان يلقي السمع على محمد صلى الله عليه وسلم نزل جواب قولهم هل أنبيكم على من تنزل الشياطين ثم بين فقال تنزل أي تتنزل على كل أفاكم كذاب أثيم مبالغة من, من آثم وهم الكهنة الذين كانت تسرق الجن السمع فتلقيه إليهم قرأ البزي تنزل بتجديد التائف الحرفين حالة الوصل يلقون السمع أي يلقون إلى الكهنة ما يسمعون من الملائكة عند استراق السمع وأكثرهم أي الكهنة كاذبون لأنهم كانوا يخلطون مع ما يستمعون كذبا كثيرا جاء في الحديث الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مئة كذبة فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلال من سمعها وقال أكثرهم لأن من الأفاق من قد يصدق وأكثرهم كذبون يعني جعلها على الظاهرية لأن منهم من قد يصدق وهم الأقل قال ونزل في جماعة من الكفار كانوا يقولون الشعر ويقولون نحن نقول كما يقول محمد واتبعهم غوات على ذلك والشعراء مبتدأ خبره يتبعهم الغوون السفهاء الذين يروون هجاء المسلمين قرأ نافع يتبعهم بفتح الباء مخففا الباقون بكسر الباء مشددا ألم ترى أنهم في كل واد قال تمثيل لذهابهم في كل فن من القول رو يعني يعقوب وقنبل الوقف بالياء على وادي يهيمون يذهبون على غير قصد كما يذهب الهائم على وجهه وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون ولما نزلت هذه الآية جاء حسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ومن كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان غالب شعرهم توحيدا وذكرا فقالوا يا رسول الله قد نزل هذا والله يعلم أن شعراء فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه وإن الذي ترمونهم به نضح النبل ونزل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء لشعراء الإسلام وذكروا الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى وانتصروا أي بالرد على المشركين من بعد ما ظلموا أي هجو لأن الكفار بدأوهم بالهجاء قال صلى الله عليه وسلم لحسان أهج المشركين فإن جبريل معك ثم أوعد شعراء المشركين فقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا قال أشركوا أي منقلب ينقلبون أي مرجع يرجعون إليه بعد ماتهم قال ابن عباس إلى جهنم والسعير يقول وأي نعت لمصدر محذوف نصب بي انقلبون لا بيعلم لأنها استفهام والاستفهام لا يعمل فيما قبله فهنا يقول لا لأن يعلم قبلها يبقى ينقلبون أي منقلبين قال تقديره ينقلبون انقلابا أي منقلبين هو ذكر ان أي نعت للمصدر المحذوف من ينقلبون والله أعلم الآن السبب المذكور سبب عندما يعني سبب في القول بأن هذه الآية مستثنى من مكات السورة لأن الثلاثة الشعراء رضي الله عنهم من الصحابة الثلاثة أنصار المذكورون في الخبر يعني. قال سورة النمل مكية وآيها ثلاث وتسعون آية وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعون حرفا وكلمها ألف ومئة وأربعون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فاسي تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه أول سورة الشعراء وهو اسم من أسماء الله تعالى قال قاله ابن عباس قيل معناه هنا لطيف وسميع هذا قول من أقوال كثيرة فيه تلك أي هذه الآيات المذكورات آيات القرآن وكتاب مبين وهو اللوح المحفوظ لأن خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين قرأ ابن كثير القرآن وقران وقرانا حيث وقع بالنقل والباقون بالهمز هدى أي هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين للمصدقين به الذين يقيمون الصلاة قرأ ورش الصلاة بتغليض اللام ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون المعنى المؤمنون الموصفون بهذه الصفات يوقنون بالبعث إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم قال بخلق الشهوات فيهم فاعتقدوا أعمالهم القبيحة حسنة لشهوتهم إياها لا أن حسن لهم الفواحش وأمرناهم بها قرأ أبو عمر بالآخرة الزينا التاء التائف الزين فهم يعمهون يترددون بتحير أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الأخيرة هم الأخسرون أشد الناس خسرانا لفوت المثوبة واستحقاق العقوبة وإنك لتلقى القرآن لتؤتاه من لدن حكيم عليم أي وحيا من عند الله ذي الحكمة وهذه الآية ترد على كفار قريش في قولهم إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم قصة على خبر موسى عليه السلام والتقدير أذكر إذ قال موسى لأهله قال في مسيره من مدين إلى مصر إني آنست أفسرت نارا سآتيكم منها بخبر أخبركم به عن حال الطريق لأنه كان قد ضل عنها قرأ رافعون أبو جعفر ابن كثير وأبو عمر إني بفتح اليائي والباقون بإسكانها أو آتيكم بشهاب هي الشعلة المضيئة قرأ الكفيون ويعقوب بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعتا للشهاب وقرأ بغير تنوين على اضافه بشهاب قبس قبس هو العود الذي في أحد طرفيه نار قال في طه فلما قضى ترجيا وهنا سأتيكم إخبارا هنا في خطأ مين يقدر يقول هنا الخطأ في ظاهر جدا ها. طيب هو بدل فلما قضى هنا أكيد هنا لعل آتيكم هو يعني بقرب بين لعل آتيكم وسآتيكم يقول قال في طه لعل آتيكم ترجيا هم نقلوا الجزء من الآخر لعل آتيكم ترجيا وهنا سآتيكم إخبارا لأن الراجع إذا قوي ترجيه ربما حكم بوقوع الفعل المعنى أن موسى قال لزوجته لما ضربها الطلق وراء النار اثبوتوا مكانكم سأتيكم بجزء منها واضح التصويب هنا طيب موجود فين, ال... فين نفس التعبير في القرآن في موطن آخر وهنا ذكر موطن طاب اعتبر أنها سبقت ها في القصص تمام في القصص سأتيكم ولا لعلي لعلي طيب. لعلكم تصطلون قال تستدفئون من البرد وكان ذلك في شدة الشتاء فلما جاءها نودي أن بورك من في النار أي بورك على من في طلب النار وهو موسى عليه السلام ومن حولها وهم الملائكة والمراد بالنار النور لأن موسى حسبه نارا وهذا تحية من الله عز وجل لموسى عليه السلام بالبركة كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ثم نزى تعالى نفسه فقال سبحان الله رب العالمين قال من تمام ما نودي به لألا يتوهموا لأألا يتوهم من سماع كلامه تشبيها وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه والهاء في إنه ضمير الشأن والشأن أنا الله العزيز الحكيم صفتان لله تعالى وروي أن موسى لما سمع الخطاب فلم يرى أحدا قال من الذي يكلمني فقيل إنه أنا الله وألقي عصاك. تقول ثم أرى موسى آية على قدرة تعالى وألق عصاك عطف على بورك أي نودي أن من في النار وأن ألقي عصاك عطف من غير تكرار أنيان فلما رأى تهتز قال تتحرك بالطراب وتقدم اختلاف القراء فيه رآها في سورة الأنبياء عند تفسير قول تعالى وإذا رأك الذين كفروا كأنها جان قال حية صغيرة ولا مدبرا، وهرب من الخوف ولم يعقب لم يرجع بعد هر به طبعا جان تفسير بالحياة الصغيرة باعتبار إيه؟ حركتها هذا في الجمع بين الجان والثعبان قال ولم يعقب لم يرجع بعد هربه فقال الله تعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أي من أمنته لا ينبغي أن يخاف من حيا إلا من ظلم قال استثناء منقطع أي لكن من ظلم من المرسلين بذنب صدر بنه كآدم ويونس وداود وموسى ثم بدل حسنا بعد سوء قال توبة بعد ذنب فإني غفور رحيم أغفر له وأزيل الخوف عنه ثم رأى الله تعالى آية أخرى فقال وأدخل يدك في جيبك أي قميصك لأنه يجاب أن يقطع والجيب الفتح في الثوب لرأس الإنسان وكانت عليه مدراعة من صوف لا كم لها ولا أزرار فأدخل يده في جيبه وأخرج فإذا تبرق مثل البرق فذلك قوله تعالى تخرج بيضاء حالة من غير سوء قال آفة برص في تسع أي آية في تسع آيات أو آية لو على نفس النسخ الكلام أي آية في تسع آيات قال وإلى متعلق بمحذوف أي مرسلا الى فرعون في تسع آيات وهي اليد والعصا والفلق والطوفان والجراد والقمل والضفاتع والدم والطمس أن مرسل بهم إلى فرعول وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين تعليل للإرسال فلما جاءتهم آيتنا مبصرة قال حال يبصر بها فهي حال هنا قال ونسب البصر إليها مجازا وهو في الحقيقة لمتأمليها قالوا هذا سحر مبين ظاهر وجحدوا بها أنقروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله واستيقنتها أي وقد استيقنتها أنفسهم قال واستيقنوا أبلغوا من أيقن المعنى لما جاءتهم آيات واضحات واستيقنوا صدقها جحدوا بها ظلما وعلوا شركا وتكبرا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قال وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى وفي هذا تمثيل لكفار قريش إذ كانوا مفسدين مستعلين ثم ابتدأ بقصص فيه غيوب وعبر وليس بمثال لقريش ما سبق في قصة هل أكثر هذا مثال لقريش هنا يقول وليس بمثال لقريش في قصة داود وسليمان فقال ولقد أتينا داود وسليمان علما، أي علم القضاء ومنطقة الطير والدواب وتسبيح الجبال وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين يعني من لم يؤتى علما وورث سليمان داود في النبوة والملك دون سائر أولاده وكانوا تسعة عشر قرى أبو عمر وورث سليمان وورث سليمان بإضغام الثائف السين قال وورث بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثا تجوزا وهذا نحو قولهم العلماء ورثة الأنبياء وهذا في حديث وحقيقة الميراث في المال والأنبياء لا تورث أموالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فوصدق فأعطي سليمان ما أعطي داود عليهما السلام من الملك وزيد له تدخير الجن والريح وفهم منطق الطير فثم اعترف بأنعم الله تعالى وقال يا أيها الناس بعده وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أي فهم أصواته والمنطق الكلام رؤيا أنه صاح ورشان فقال إنه يقول لد للموت وأبن للخراب وصاحت فاختة فقال إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا والطووس يقول كما تدين تدان والهدهد يقول كل حي ميت وكل جديد بال والخطاف يقول قدموا خيرا تجدوه والحمامة تقول سبحان ربي الأعلى ملأ سماواته وأرضه يقول من سكت سلم والببغاء يقول ويل لمن, لمن الدنيا همه والدراج يقول, أو يقول الرحمن على عرش استوى والقبر يقول اللهم ملعا مبغض محمد وقالي محمد والنسر يقول ابن آدم عش ما شئت آخره الموت والعقاب يقول في البعد من الناس أنس والحمار يقول اللهم ملعا العشار والفرس, والفرس يقول إذا التقى الصفان سبوحا قدوس رب الملائكة والروح و الزرزور يقول اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزق. قال وأتين من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك من أمر الدنيا والآخرة إن هذا لهو الفضل المبين الزيادة الظاهرة على ما أعطيها غيرنا وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير كان له فهم يوزعون يحبسون ثم يساقون وأصل الوزع الكف والوزاع هو الحابس وهو النقيب وهو يحبس الناس من أمامهم وهم يسيرون قال وكان معسكره والكلمة متكررة في القرآن هنا وفي ما يتعلق بالقيامة قال وكان معسكره مئة فرسخ في مئة فرسخ 25 للإنس و25 للجن و25 للوحش و25 للطير وكان يأمر الريح العاصفة فترفعه ويأمر الرخاء فَتَسِيرُ بِهِ فَأَوْحَى الله إليه وبين السماء والأرض وَالْأَرْضِ أَنِّي في مُلْكِكَ أنه لا يَتَكَلَّمُ أحد من الْخَلَائِقِ بشيء إلا جاءت الرِّيحُ في أخبراتك هو يسير رآه وجنده حراث فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيماً فمشى إليه سليمان وقال إنما مشيت إليك لألا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال والله واحدة الله خير مما أوتي آل حتى إذا أتوا على وادي النمل وقف يعقوب والكسائي وادي بإثبات الياء روي أن سليمان عليه السلام صار من استخر إلى اليمن حتى مر بواد النمل وهو واد, وهو واد بالطائف وقيل بالشام كثير النمل والمشهور أنه النمل الصغير وقيل كان نمل ذلك المكان أمثال الذباب وقيل كالبخاتي قالت نملة وكانت ملكة النمل لما رأت جند سليمان يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ولم يقل أدخلنا، لأنه لما جعل لها قولا خاطرها خطاب الآدميين لا يحطمنكم يكسرنكم سليمان وجنوده قرأ رويس عن يعقوب يحطمنكم بإسكان النون مخففا والبقون بفتحها مشددا وهم لا يشعرون بهلاككم إقامة لعذرهم وسمع سليمان كلام النمل من ثلاثة أميال وقيل كان اسمها طاخية وعن قتادة أنه دخل القوفة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شئتم وكان أبو حنيفة رضي الله عنه حاضرا وهو غلام حدث فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة كانت أنثى فقيل له من أين عرفت فقال من كتاب الله قوله قالت نملة ولو كان ذكرا لقال قال نملة وذلك أن النملة مثل الحمامة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو واهية قال روي أنه لما أشرف على الوادي حبس جنده حتى دخل النمل بيوتهم وروي أنه قال لعظيم النمل لما قلت تدخلوا مساكنكم أخفت عليهم مني ظلما قال لا ولكن خشيت أن يفتنوا بما يرون من ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة الله هذا خلاف ظاهر الآية الله أعلم فتبسم ضاحكا قال حال مؤكدة والتبسم أول الضحك يقصد حال مؤكدة كلمة ضاحكا يعني التبسم لابد أن يكون هكذا يعني لن يتبسم باكيا مثلا قال حال مؤكدة والتبسم أول الضحك وهو ما لا صوت له من قولها قال تعجبا من حذرها وتحذيرها وقال ربي أوزعني ألهمني قرأ ورش والبزي أوزعني بفتحه أو زعني بفتح الياء والباقونة بإسكانها أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي في دمتهم. قال ابن عباس يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبي روي أن الهدهدى كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف موضع الماء ويراه تحت الأرض كما يرى في الزجاجة ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض, فينقر الأرض فتجيء الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء فنزل سليمان منزلا فاحتاج إلى الماء وقت الصلاة فطلب الهدهدى فلم يجده وتفقد الطير ليرى الهدهدى فلم يره قال والتفقد طلب ما فقد ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد في جملة الطير قرر ابن كثير وعاصم الكسائي وهشاء عن ابن عامر مالية بفتح الياء بإسكانها ثم ادركوا الشك في غيبته فقال أم كان من الغائبين يعني أكان من الغائبين والميم صلة هو لم يعدها معادلة في, في, في الاستفهام السابق كان منقطع لكن على طريقة من يقول أنها همزة استفهام والميم صلة فلما تحقق غيبته قال لأعذبنه عذابا أي تعذيبا شديدا ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع على الهوام أو لا أذبحنه لأقصي حلقه قال ورسمت أو لا أذبحنه في بعض المصاحف بزيادة ألف بعد لام همزة وهذا مع مشهور في مصاحفنا أو لا يأتيني بسلطان مبين قال برهان ظاهر على عذره قرأ ابن كثير لا يأتيني بنويني الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة مخففة وكذلك وفي مصاحف أهل مكة بنونين أصلها لا يأتيني ثم دخلت النون مشددة وهي محسوبة بنونين تأكيدا للقسم وبعدها نون مكسورة للوقاية كانون ضربني وبني الفعل على الفتح للتصل بنون التوكيد. وقال وفقل ففوت حلياء أو ففتح حلياء التي هي لام الفعل وقرأ الباقون بنون واحدة مكسورة مشددة وكذلك وفي مصاحفهم قال وكان سبب غيبة الهدود أن سليمان عليه السلام لما فرغ من عمارة بيت المقدس خرج للحج فأقام في الحرم مدة طويلة يقرب كل يوم خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وخم... وعشرين ألف شاة وقال لمن حضره من أشرف قومي إن هذا مكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذا يعطى النصر, النصر على جميع من نواه وتبلغ هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذ في الله لومة لائم يدين بدين حنيفية طوب لمن أدركه وأمن به ثم خرج من مكة يطلب صنعاء اليمن فرأى مكانا أعجبه فنزل ليتغدى ويصلي الظهر وكان الهدهد دليل الماء كما تقدم واسمه يعفور فقصد أن يرتفع فعل في قيس السماء عرضها فارتفع فرأى بستانا لبلقيس فمال إلى خضرته فإذا بهدهد اسمه عنفير فقال عنفير اليمن ليعفوري سليمان من أين أقبلت قال من الشام مع صاحبي سليمان ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح فمن أين أنت قال من هذه البلاد وملكتها بالقيس وما أظن ملك سليمان بأعظم من ملكها فهل أنت منطلق ماء تنظر ملكها فقال أخاف أن يفقدني سليمان وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء فقال إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة فانطلق معه ونظر ملكها فمكث وقتا غير بعيد ثم جاء قرى عاصم وروح عن يعقوب فما كث بفتح الكاف والباقون بضمها لغتان المعنى أن الهدهد أطأ في غيبتي قدرا يسيرا فسأل سليمان عرف الطير النسر عن الهدهد فقال أصلح الله الملك ما ادري أينه ولا أرسلته إلى مكان فغاضب وقال لسير الطير العقاب علي به فارتفع في الهواء فرأى الهدهد قد أقبل من نحو اليمن فانقض عليه فقال بحق الذي قواك وأقدرت علي إلا رحمتني ولم تتعرض لي بسوء فقال ويلك إن نبي الله قد حلف لا يعذبنك فتلقته الطيور وقالت ويلك إن نبي الله قد توعدك وحلف لا يهلكنك قال وما استثنى قالوا بلى إن لم تأتي بسلطان مبين فقال نجوت إذن فجاء العقاب سليمان بالهدهد وقال قد أتيتك به فلما قرب الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليمان فأخذ برأسه وجذبه إليه بشدة وتهدده فقال يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله فارتعد وعفى عنه ولطف به خوفا من الله تعالى ولألا يلحقه العجب وهو الداء العضاد ثم سأله عما لقي في غيبته فقال أحط بما لم تحط به أي عنت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته وجئتك من سبع قال اسم أرض باليمن أو رجل قرأ أبو عمر والبزيو عن ابن كثير سبأ بفتح الهمزة من غير تنوين وروى قنبل عن ابن كثير بإسكان الهمزة وقرأ الباقون بالخفض والتنوين سبأ فمن قرأ منونا مصروفا جعله اسم رجل ومن قرأ غير مصروف جعله اسم البلد والقراءة بإسكان الهمزة تخفيفا والنسبون يقولون هو سبأ ابن يشجب ابن قحطان وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ فقال كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءب منهم أربعة ذهب لليمن وذهب للشام بنبأ خبر يقين قال سليمان وماذاك قال إني وجدت مرأة تملكهم أي تملك قومها واسمها بلقيس بنت شرحيل من نسل يعرب ابن قحطان وأمها جنية لأنه ما كان أرى تزوج من الإنس ولم يكن له ولد غيرها فملكت ملكه ولم يكن له ولد غيرها فملكت ملكه وأوتيت من كل شيء يليق بها من أسباب الدنيا ولها عرش عظيم سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات وعلى كل بيت باب مغلق قال ابن عباس كان عرش بالقيس ثلاثين ذراعا في ثلاثين ذراعا وطوله في السماء ثلاثون ذراعا وقيل غير ذلك وجدتها وقومها يقول وكانوا مجوسا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم القبيحة فصدهم عن السبيل سبيل الصواب فهم لا يهتدون إليه قال وخفي حالها على سليمان مع قربها منه لأنه كان نازلا بصنعاء وهي بمأرب وبينهما ثلاثه اميال لحكم يعلمها الله تعالى ليعلم الإنسان أنه لا يعلم إلا ما علم ألا يسجد قرى ابو جعفر الكسائي ورويس عن يعقوب ألا بتخفيف اللام ويقفون ألا يا ويفتدئون اسجدوا بهمزة مضمومة على الأمر على معنى ألا يا هؤلاء أسجدوا وجعلوه أمرا من الله يقول وجعلوه أمرا نصحة هنا في صفحة مكررة وجعلوه أمرا من الله تعالى مستأنفا فحذفت همزة الوصل بعد يا وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل ألا يا أسجد قال الحافظ أبو عمرو الداني كما حذفوها في قوله يا ابن أم في طاه على مراد ذلك قال ابن الجزري أما ابن أم فقد رأيته في المصاحف الشامية من الجامع الأموي ورأيته في المصحف الكبير الذي يذكر أنه الإمام من الفاضلية بالديال المصرية وفي المصحف المدني بإثبات إحدى الألفين ولعل الداني رأاه في بعض المصاحف محذوف الألفين فنقله كذلك وقرأ الباقون بتشديد اللام ويسجد عندهم كلمة واحدة مثل لا يقولوا فلا يجوز القطع على شيء منها المعنى وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله وهذا وجه يعني في قراءة ألا يسجدوا لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى قال المستتر في السماوات والأرض فخبء السماء المطر وخبء الأرض النبات ويعلم ما تخفون وما تعلنون قال وصف له بما يجب اختصاصه باستحقاق السجود قرأ الكسائي وحفص عن عاصم تخفون وتعلنون بالخطاب والباقون بالغيبي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال هو المستحق لعبادة والسجود لا غيره وعرش ملكة سبق وإن كان عظيما فهو صغير حقير في جنب عرشه عز وجل قال وهذا محل سجود بالاتفاق وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصا عند سجدة مريم فلما فرغ الهدهد من كلامه قال له سليمان سننظر من نظر التأمل أصدقته فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين فيه ثم دلهم الهدهد على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا ثم كتب سليمان كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبب بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال له اذهب بكتاب هذا فألقه. قرأ أبو عمرو عاصم وحمزة فألقه بسكون الهاء تخفيفا لغة صحيحة. وقرأ أبو جعفر ويعقوب وقالون وهشام بخلاف عن الأول فألقه باختلاس كسرة الهاء لتدل الكسرة على اليا المحذوف. فقال البقون بإشباع الكسرة وصيانتها بياء في الوصل. لأن الهاء لما لأن الهاء لما يتحرك ما قبلها ثبت الحرف الذي بعدها. لعدم اجتماع الساكنين. المعنى اقذفوا إليهم إلى بالقيسا وقومها. ثم تولى عنهم تنحى مستترا فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. فأخذ الهدود الكتاب وأتى بالقيسا وهي نائمة في قصرها فألقى على نحرها. فلما رأت الخاتمة أرعدت وخضعت خوفا لأن ملك سليمان كان فيه. وعرفت أن ملك المرسل إليها وعرفت أن ملك المرسل إليها أعظم من ملكها ثم تأخر الهدهد يسيرا ثم جلست مع أشرف قومها وكانوا إثنى عشر ألفا ثم قالت يا أيها الملأ إني أرقي إلي كتاب كريم قال مختوم قال صلى الله عليه وسلم كرامة الكتاب ختمه لا يصح الحديث قال واختلاف القراء في الهمزتين من الملأ إني يا أيها الملأ إني كاختلافهم فيهما من نشاء إله أجل المسمى في سورة الحج قرأ نافع أبو جعفر إني بفتح الياء والباقون بإسكانها ثم قرأت عليه ما في الكتاب وهو إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي لا تتكبروا وأتوني مسلمين طائعين مؤمنين ثم قالت اختبارا لقومها وتطيبا لقلوبهم يا أيها الملو أفتوني أشيروا علي في أمري فيما عرض لي ما كنت قاطعة منفذة أمرا حتى تشهدوني تحضروني قرأ نافع وأبو عمر وأبو جعفر بن كثير الرئيس عن يعقوب الملأ أفتوني بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدى لووا محبة الملأ أفتوني وقرأ الباقونهم الكفيون وابن عامر وروح عن يعقوب بتحقيق الهمزتين وما ذكر من تسهيل إحدى الهمزتين إنما هو في حالة الوصل فإذا وقفت على الكلمة الأولى بدأت بالثانية وبدأت بالثانية حققت الهمزة في ذلك لجميع القراء وأثبت يعقوب الياء بعد النون في تشهدوني وحدثها الباقون قالوا مجيبين لا نحن أولو قوة في الأجساد والآلات وأولو بأس شديد شجاعة ونجدة في الحرب وهذا تعرض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك والأمر إليك في القتال وتركه فانظري من الرأي ماذا تأمرين فنحن لك تبعون فأومت إلى المسالمة وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية قهرا أفسدوها بالتخريب وجعلوا أعزة أهلها أذل ليستقيم أمرهم تحذرهم مسير سليمان إليهم وتناهى الخبر عنها هاهنا يعني انتهى كلامها فصدق, فصدق الله تعالى قولها فقال كلام تصم بعده وكذلك يفعلون أي كما قالت وهذا أحد القولين في, في قائل وكذلك يفعلون وكانت بالقيس امرأة لبيبة قد سيست وساست وعرفت تدبير الملك فأرادت أن تداري عن بلدها فقالت من قومها وإني مرسلة إليهم بهدية أختبر بذلك سليمان إن كان ملكا أخذ الهدية وانصرف وإن كان نبيا لم يأخذها ولم نأمنه على بلادنا فناظرة بما أي بأي شيء يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها وما يقال لهم وقف عقوب والبزي بما بزيادة هاء بعد الميم بخلاف عنهما قال والهدية اسم للشيء المعطى بملاطفة ورفق فآدت بالقيس لسليمان وصفاء ووصائف وألبستهم لباساً واحداً لألا يعرفوا وكان عددهم خمسمائة جارية وخمسمائة غلام واربع لبنات كل لبنة مئة رطل من ذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعمبرا وحقة فيها درة ثمينة وخرزة جزعية معوجة الثقب وخرزة جزعية معوجة في الثقب وكتبت كتابا فيه نسخة الهدايا وقالت فيه إن كنت نبيا أميز بين الوصفاء والوصائف وأخبر بما في الحقة قبل فتحها وثقب بالدرة ثقبا مستويا من غير علاج إنس ولا جن وأمرت الغلمان أن يكلموه بكلام فيه لين شبه كلام النساء والجوارى بكلام فيه غلظة شبه كلام الرجال وأرسلت الهدية مع المنذر بن عمرو من قومها ذي لب وراء وضمت إليه رجالا من قومها وقالت له انظر إليه فإن نظر إليك نظر غضب فعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره وإن رأيته هشا لطيفا فعلم أنه نبي كريم فتفاهم قوله ورد الجواب كما سمعت فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد نحو سليمان مسرعا يخبره الخبر فأمر سليمان أن يضرب لبنات الذهب والفضة وأن يبسطوها من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميدانا واحدا وأن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر اللبنات خاليا قدر اللبنات التي ستتن بالقيس وان يجعلوا حول الميدان حائطا مشرفا من الذهب والفضة ثم أمر الجن فجاءوا بأحسن دواب البحر فجعلها مع أولاد الجن عن يمين, عن يمين الميدان وشماله وجلس هو في الميدان وحوله الجن والإنس والشياطين والطير والوحش فجعل الرسل يمرون بكراديس الجن والإنس والشياطين فلما رأى الرسل موضع اللبنات خاليا وكل الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان وتقاصرت نفوسهم لما رأوا ما لم ترى عيونهم فلما جاء رسلها سليمانا نظر إليهم بوجه حسن طلق فقال ما ورائكم فأخبر الخبر وأعطي كتابها فنظر فيه فقال أين الحق فجئ بها فقال إن فيها درة سمينة غير مثقوبة وجزعة معوجة, وجزعة معوجة الثقب فأمر سليمان الأراضة فأخذت شعرة ودخلت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر ودخلت دودة أخرى بخيط في الخرزة المثقوبة حتى خرجت من الجانب الآخر فجمع بين طرفيه وختمه ودفعها إليهم ومن يز بين والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم وأيديهم فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتجعلها على اليد الأخرى والغلام يأخذ من الآنية يضرب بها وجهه فلما اعتبر الهدية قال هذا متصل بما بعده قال أتمدونني أتزيدونني بمال قال وأكثر استعمال الامداد في المحبوب والمد في المكروه هنا في الآية من الإمداد أم من المد من الإمداد عرفنا إزاي من الضمة نعم من ضمة التاء فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا ثم أضرب عن إنكاره عليهم مبينا سبب حملهم على الإمداد فقال بل أنتم بهدياتكم تفرحون لفخركم بزخار في الدنيا المعنى إن الله أعطاني نبوة وملك لم عليه فلا حاجة بي إلى دنياكم بل حاجة إلى إيمان قومكم قرأ حمزة ويعقوب اتمدوني بنون واحدة مشددة وإثبات الياء وقرأ الباقون بنونين خفيفتين وإثبات الياء وصلا نافع أبو جعفر وأبو عمر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وحمزة إلا أن حمزة ويعقوب يضغمان النون كما تقدم وقرأ نافع أبو جعفر وأبو عمر وحفص رويس آتاني الله بفتح الياء وصلا وقف عليها بالياء يعقوب وحذفها ورش وقفا وا في الوثّي عن أبي عمرو وقالون وقنب والحفص وحذفها الباقون في الحالين وقرأ الكسائي آتاني الله بالإمالة ثم قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوثّ إرجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبلا لهم بها ألا طاقة لهم بهم قرأ حمزة ويعقوب إليهم بضم الهاء حيث وقع ابن كثير ووجعفر وقالون بخلاف عنه يصيّلون الميم بواو حيث وقع وقرأ أبو عمرو ورويس عن يعقوب لا قبل لهم بإذغام اللام الأولى في الثانية ولنخرجنهم منها من سبب أذل لهم صغيرون إلا مئة مسلمين فلما رجع رسلها إليها قالت قد عرفت أنه ليس بملك وما لنا به من طاقة وأرسلت إليه أني قادمة عليك وجعلت سرائرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت عليه حرسا وارتحلت إلى سليمان في 12, في 12 ألف قيل مع كل قيل ألوف كثيرة وكان سليمان رجلا مهيبا لا يبدأ بشيء حتى يسأل عنه فجلس يوما على سريره فرأى راهجا وجمعا جما على فرسخ عنه فقال ما هذا قال بالقيس بجنودها فأقبل حينئذ سليمان على جنوده وقال يا أيها المل وإيكم يأتيني بعرش قبل أن يأتوني المسلمين. القيل ده اسم لملوك اليمن يقول قيل وأقيال يعني كانهم وزراءها يعني او او المسؤولين تحتها ولكن هو خاص باهل اليمن قال وقال يا ايها الملو أيكم ياتيني بعرشيه قبل اي ياتوني مسلمين قال فيحرم علي أخذه منها واختلاف القراء في الهمزتين طبعا هذا على وجه في لماذا قال قبل اياتوني مسلمين هذا وجه من وجهين في تفسير الايه اختلاف القراء في الهمزتين من الملاء أيكم كاختلافهم فيهما من الملاء أفتوني. قال عفريت هو المارد القوي من الجن والإنس. من الجن هنا المفترض يعني يكتبها مش من مش منسوخة من الآية يعني هو يفسر العفريت هو المارد القوي من الجن والإنس وفي الآية من الجن وفي الآية مقيد بأنه من الجن يعني قوله من الجن هنا ليس اقتباسا من الآية هو المارد القوي من الجن والإنس مأخوذ من العفر وهو التراب فكأنه يسرع قرنه عليه من الخبر طيب هو الجملة كأن فيها شيئا يعني هو العفر قال العفر هو التراب وهذا مما قيل في العفر من التراب كأنه يسرع قرنه لما يصلح حد يقعه من قوتي يقعه على التراب لا أعلم من الخبر هنا ما محلها تحتاج لمراجعة قال واسمه كوذي أو كوذا يقصد اسم العفيتها قال عفيتم يا جني أنا أأتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي تقضي فيه وكان يجلس إلى القضاء إلى نصف النهر وإني عليه لقوي أمين على ما فيه من درارين وجوهر فقال سليمان أسرع من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب يقول أي من كتابها إليه وهو آصف ابن برخية وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطي وهو يحيى حي يا وقيل غيره غير آصف يعني وكان بينه وبين عرشها مقدار شهرين أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي تحريك أجفانك إذا نظرت طرى حمزة وهذا أحد الوجهين أيضا في تفسير الطرف هنا الطرف فسروا بتحريك الأجفان إذا نظر قرأ حمزة وخلف بخلاف عن خلاد آتيك بإمالة فتحة الهمزة في الحرفين روي أن آصف قال لسليمان أرفس الطرفك فنظر نحو اليمين فدعا آصف فسر الكرسي تحت الأرض ونبع لدى سليمان قبل أن يرجع إليه طرفه فلما رأىه مستقرا عنده ثابتا لديه وحمل إليه من مأرب إلى الشام في قدر في قدر ارتداد الطرف قال هذا أي حصول مراد من فضل ربي علي ليبلوني ليختبرني أشكر النعمة أم أكفر بكون غيري أعلم مني ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفع شكره عائد عليه لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة ومن كفر بترك الشكر على النعمة فإن ربي غني عن شكرهم كريم ذو فضل على الشاك والكافر وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في رأه عنده لا وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في رآه عند قوله مثلا فلما رأه تهتز وقرأ نافع أبو جعفر يبلواني ليبلو بفتح الياء الأخيرة البقون بإسكانها واختلافهم في الهمزتين من أأشكر باختلافهم فيما من أنت فعلت في سورتي الأنبياء ولما جاءت بالقيس خاف الجن أن تفشي سرهم إلى سليمان لأن أمها كانت جنية وأن يتزوج سليمان فتلد له ولدا فلا, ينفك فلا ينفكون من التسخير فقالوا إن في عقلها شيئا وإنها شعراء الساقين وإن حافرها كحافر حمار قال سليمان نكروا غيروا لها عرشها بأن تجعلوا أعلاه أسفله ومكان الجوهر الأحمر أخضر وبالعكس ننظر أتهتدي إلى معرفة أم تكون من الذين لا يهتدون فغير عرشها لاختبار عقلها فلما جاءت بلقيس قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو عرفته لكن شبهت عليهم لم تقل نعم خوفا من أن تكذب لم تقل نعم خوفا من أن تكذب ولم تقل لا خوفا من التكذيب فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر وأتينا العلم من قبلها قال من تتمة كلاما بالقيس أي أمنا بالآيات المتقدمة من أمر الهداية والرسل من قبل هذه المعجزة في العرش لو من كلام بالقيس يؤلها عائدة على المعجزة في العرش وكنا مسلمين طائعين له لما أخبرنا بما اقترحنا عليه من الدلالة على نبوته وقيل هو من كلام سليمان من أول قول وأوتين العلم وقيل هو من كلام سليمان عليه السلام على جهة تعديد نعم الله عليه وعلى آبائه أي وأوتين العلم الله تعالى وقدرته على ما يشاء من قبل هذه الآيات وكنا مسلمين منقادين لحكمه لم نزل على دينه يكون من الموصول لفظا مقطوع معنى في الأول أنوام تمت كلامها وصدها قال وصدها الله بتوفيقها للإسلام عن عبادة ما كانت تعبد من دون الله وهي الشمس وقيل المعنى وصدها منعها من الإيمان قبل ذلك ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين يعبدون الشمس فنشأت فيهم ولم تعرف إلا عبادتها ولما أراد سليمان أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفهم لما قيل له إن رجليها كحافر حمار وهي شعراء الساقين وليوريها ملكا أعظم من ملكها أمر الشياطين فبنوا له صرحا أي قصرا من زجاج كأنه الماء بياضا وجعل صحن الدار قوارير وجعل تحته أمثال الحياة والضفادع فإذا رؤيا ظن ماء حقيقة ووضع سريره في صدر الصحن وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ودعا بالقيس فلما جاءت قيل لها دخل الصرحة القصر فلما رأته حسبته لجة هي معظم الماء وكشفت عن ساقيها لتنجو منه إلى سليمان فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما إلا أنها كانت شعراء الساقين قرأ طنبل عن ابن كثير ساقيها بالهمز الساكن لجواز أن يكون من عرب من يهمز مفرد ساق وجمعه والباقون بغير همز فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها ثم قال إنه صرح ممرد قال بنيان مملس من قوارير من زجاج وليس بماء حقيقة ثم دعاها إلى الإسلام فأجابت وقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادتي غيرك وأسلمت أي وقد أسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال أخلصت له التوحيد وأراد سليمان تزوجها فكره شعر ساقيها فسأل الإنس ما يذهب هذا قالوا الموسى فقال إنها تقطع ساقيها فسأل الجن فقالوا لا ندري ثم سأل الشياطين فقالوا نحتال لك حتى تصيرك الفضة البيضاء فأخذ النورة والحمام فكانت النورة والحمام يومئذ ويقال إن الحمام الذي ببيت المقدس لباب الأصباط إنما بني لها وإنه أول حمام بني على وجه الأرض فلما تزوجها سليمان أحبها حبا شديدا واقرها على ملكها وأمر الجن فافتنوا بأرض اليمن ثلاثة حصون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا وحسنا ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له فيما ذكر وتقدم ذكر سليمان وقدر عمره ومدة ملكه ومحل قبره وتاريخ وفاته في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله صورة المرة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتقول.